kelari berotan lima وسليلا واخرج بخاء الله أبطى أماني يتينا الله أبطى والأرض مغن ذلك بخاء الله أبطى الله أبطى الله الله أبطى أبطى Oh wow. طوبرا <تصفيق> <تصفيق> الله <الرحيل> الله <متصفيق> <متصفيق> الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما ما صنعوا سرد خت الدنيا فمن زعيمنا والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Terima kasih